وَذ كِرينَ الللهه كَثًا وَل كِراتِ أَهَدد اللهَّهُ لَهُم مَغْفَِةَ وَأَجرًا هَظيمَا وَمَا كانَانَ لِمُؤِّن وَل مِنَةٍ إذَا قَضَ اللهَّ وَرَرسُولُهُ أَمرًا أَ يَكُونَ لَهُ الْخيرَ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 إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فِي أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما